ما حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع عليك يا بلدي واصدل دايما جنبك على طول وذكريات كل اللي فات فكرة يا بلدي قلبي مليان بحكيات فكرة يا بلدي اول حب كان في بلدي مش ممكن انسى يا بلدي فين ايام زمان ساعة الوداع. كنا بنقول ان الفراق ذا مستحيل وكل دمع على الخدم كانت بتسيل مليانة بامل ان احنا نبقى موجودين في بحر الحوق على الشطين وحياتي عندك إن كان لي عندك خطر لتراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وحياتي عندك لو كان لي عندك خطر لتراجع قلبك قبل ما يجي ليوم وتسافر وإن كان بعدك شيء متقدر خدني معاك خدني معاك من غير ما تفكر خدني معاك ده ده مش ممكن أبدا هقدر على الأشواء وحياتي عندك وحياتي عندك <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم مسائل خير ومسائل جمال ومسائل السعادة على أحلى كاكوية وأجمل فانز بيسمعوني دلوقتي على راديو كريم كامل ومتابعيني من خلال بيج كريم كامل كريم كامل اللي احنا بنحتفل النهاردة بعيد ميلاده وأنا بأكيد لي الشرف وقد امه بصوطة يا جماعة ان انا موجودة على راديو كريم كامل بحتفل معاكم بعيد ميلاده احنا دلوقت بقلنا سنة كاملة سنة كاملة عدت و مع كريم بنشجعه وبندعمه عشنا معاه لحظات حلوه وعشنا عاشنا معاه احزانه و عاشنا معاه افراحه و عاشنا نجاحاته ذكرياتنا مع كريم كتير قوي و اللي انا عايز اتكلم فيه معكم ده ذكرياتنا مع كريم كامل يعني نفتكر كده سوى الحاجات اللي احنا عشناها مع كريم على مدار سنه من اول طله ليه على ستيدج ستار اكاديمي من ساعة ما شفناه في أول برايم في ستار اكاديمي 8 وكلنا نجذبنا ليه وكلنا اتشدينا ليه وكلنا حبيناه قوي ومن أول لحظة قلنا هو ده اللي احنا معاه هو ده اللي احنا هنشجعه هو ده اللي احنا هندعمه ا وفعلا ما خزلناش يعني فعلا طول الوقت كريم بيثبت لنا ان احنا كان عندنا حق دايما في ان اخترنا النجم الصح وان احنا فعلا اخترنا نشجع الانسان الصح لان كريم قبل ما يكون فنان جميل هو كمان انسان جميل وطيب لذيذ يتحبي يعني صعب جدا حد يقرب من كريم او يعرفه ما يحبوش يعني سواء على مستوى شخصي او سواء على اللي تابع وشافه من خلال اغانيه او من خلال البرنامج برنامج ستار اكاديمي عايزة أقول النهاردة الكريم في عيد ميلاده يا رب كل سنة وهو طيب ويا رب كل سنة وهو ناجح ومتميز ويمحق كل اللي بيحلم بيوم حق دائما كل اللي بيتمنّي كل سنة دائما وهو معينا واحنا معه كل سنة دائما واحنا بنشجعه ودايما بنقول واحنا كده رفعنا رأسنا ككويين وبنفتخر واللي مش عاجبه ينتحر كلمةنا الشهيرة اللي تعرفنا بها كل سنة دائما واحنا مع كريم كامل بنشجعه وبندعمه وحنفضل دائما نشجع وندعمه. كل سنة وانت طيب يا كريم طبعا انا بتمنى يعني كل امل ان انت تكون بتسمع بس اشك طبعا ان شاء الله يا رب كده تكون بتحتفل بعيد ميلادك مع اصحابك وان شاء الله يكون يوم جميل عليك بتمنى يا رب سنة جديدة عليك تكون كلها سعادة كلها نجاحات كلها تميز ومشاء الله عليك يا كيمو يعني اول السنة الجديدة في حياتك بدأتها بحاجة حلوة جدا هي دنيا الغرام اللي انا عايزه برده اقول لك الف مبروك عليها دنيا الغرام بجد اغنيه يعني سنجل بجد يا كيمو يعني اكتر من روعا مش عايز اقعد اقول كلام تقليدي وكلام عادي بس السنجل فعلا جمدة جدا يا جماعة حلوة قوي ما فيها انه حاجة جديدة على كريم احنا اول مرة نسمع كريم في اللون ده اللون الهادي الرومانسي وبجد عمله حلوة قوي ومتميز في جدا كلام الأغنية حلوة قوي لحناها حلوة جدا كريم ما شاء الله عليه اداء فيها فوق الوصف يعني بتمنى طبعا من كل قلب ان انا مش بس اسمع الأغنية دي لا كمان اشفها كليب زي ما شفنا كليب جاي المين بنتمنى كمان لدنيا الغرام كليب مميز زي كليب جاي المين بقول لك اكيمو على السونج دي الف مبروك عليها و إن شاء الله بقريب كده يعني عايزين نحتفل بالالبوم بإذن الله أنت بجد يا كريم تستاهل كل خير تستاهل دايما أنك تكون متميز تستاهل دايما أن أنت تقدم كل حاجة نكحة كل حاجة متميزة وإحنا فعلا مستنين منك كل حاجة متميزة أنت فعلا بتغيب بتغيب وبعد كده تتحفنا يعني بتعوض صبرنا وانتظرنا على أحسن ما يكون فبجد يا كيمو اعز لك ان احنا بنحبك قوي وانا بشكل شخصي بموت فيك يعني وان شاء الله هنفضل نحبك على طول يا كيمو واول صنج هتكون معنا النهاردة في حلقة خاصة جدا بمناسبة احتفال بعيد ميلاد نجمنا ونجم كوية كريم كامل اغنية وليد توفيق انزل يا جميل على الصحة انا بهديها لك يا كيمو مني ليك بمناسبة عيد ميلادك رب تكون سامعني بس حتى لو مش سمعني انا برضو بهديلك السونج دي ومرة تانية كل سنة يا كيمو وانت دايما فوق رأسنا بتحبنا وبنحبك وبنموت فيك وحنروح دلوقتي نسمع وليد توفيق وحرجى على البيتج الى البوستس بتاعتكم آه عايزة آه كل البوستات اللي هتنزل على البيتج يا جماعة زي ما اتفقت معاكم في الاول عايزين نتكلم عن ذكرياتنا مع كريم من ساعة معرفنا وبدأنا نشجعه من خلال طلطه الاولى في ستار اكاديمي عايزة اعرف ذكرياتكم الحلوة اولا بلاش نتكلم عن الذكريات السيئة احنا النهاردة بنحتفل بعيد ميلاد مش عايزين نتكلم عن اي حاجة عن اي ذكرى وحشة عن اي حاجة كانت بتدايقنا في البرنامج على كريم اشحسن نتكلم في اي حاجة ممكن تزعلنا وتنكد علينا عايزين كل ذكرياتنا الحلوة لكريم اكتر مواقف انتو حبيتو الكريم في الاكاديمي اكتر مواقف كان بيدحقكم قوي اكتر صنجة حبيتو الكريم في الاكاديمي كل حاجه حلوة عشناها مع كريم عايزين نتكلم فيها النهاردة ومره تاني يا جماعة بأكد مش عايزين نتكلم عن اي حاجة تنكد علينا النهاردة النهاردة احنا بنحتفل بعيد ميلاد كيمو عايزين نتكلم في كل حاجه حلوة خاصة بكيمو اي حاجة تانية ممكن تنكد علينا مش عايزين تكلام فيها ابدا هنروح نسمع وليد التوفيق ونرجع تان نكمل الحلقة من اجمل اغاني عادة الميلاد اللي تغنت يعني عايزة بس هنوح يا جماعة عن حاجة ان شاء الله انا هاود معيك و يعني هاود لساعة عشرة ان شاء الله او عشرة و حاجة و كم كده بس لغاية ما نخلص البوستس بتاعت الناس كلها و شاء الله بعد كده هتدخل انجي الساعة عشرة انجي دياب حبيبي تقلبي هتدخل الساعة 10 ونص بإذن الله تعمل هي كمان حلقتها فياريت يا جماعة بعد البروغرام بتاها ما يخلص محدش افل الراديو عشان انجي دخل بعدي على طول وبعد انجي إن شاء الله هيدخل معنا عمر هو كمان هيشغل الراديو هيعمل حلقة وبمناسبة عمر أنا بقول له ألف مبروك وجودك معنا في الراديو منورنا وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يوفقك معانا على راديو نجمينا ونجملك الكوية كلهم كريم كامل عايزك اقول قبل ما ابتدي اقرى البوستس بتاعت الناس حابة اقرى الاهداء اللي انا عملته لكيمو في عيد ميلاده وبعدته الانجي دي بحطته في الفيديو وبجد عايزة اشكر انجي على الفيديو اللي عملته بصراحة فوق الوصف يا النوج يعني ما شاء الله عليك تسلم ايديك بجد فيديو حلوة قوي في فيما جهود خرافي عايزه كمان برضو اقول الله يعطيك الف عافية بارك, بارك الماس برضو عامل فيديو حلو جدا جدا جدا كمان احمد برضو عامل فيديو حلوة قوي تتلم ايدك ف يعني ما شاء الله دائما الفيكوية كده متميزين في المناسبات كده يطلعوا حاجات فربنا يا رب كده يوفقكم دايما وتبسطه كريم بالحاجات دي وهو اكيد بيشافه وهو اكيد بينبسط بيها الاهداء بتاع الكريم في عيد ميلاده لأحلى اسكندراني وأجدع مصري وأجمة فنان لأحلى كريم كامل في الدنيا حبيب قلبي يا رب كل سنة وانت دايما طيب وخير وان شاء الله سنة جديدة عليك سعيدة كلها نجاح وتحقيق لكل أحلامك وأمنياتك بتمنى لك ربنا يكرمك في حياتك وشغلك ودايما مشرفنا ورافع راس كل الكاكوية اللي بيحبوك وبيموتوا فيك وهيفضلوا يشجعوك ويدعموك على طول كل سنة وانت أحلى نجم كل سنة وانت معانا واحنا ان شاء الله الله على طول معاك وافضل طول عمري اقول بكل فخر كوية وافتخر واللي مش عاجبه ينتحر بموت فيكي يا احلى كريم ام المصرية كنت بتكلم من شوية عن سنج الدنيا الغرام الجديدة بتاعت كريم وان هي قدقي جميلة ككلام وكلحن وان شاء الله هي دي السنج الجاية اللي احنا هنسمعها بس قبل ما اسمعها هقرى البوست بتاعت الناس اللي نزلت على البيج واول بوست لمجنونة كريم كامل هو في بوستات كتيرة قوي بس دي بوستات معايدة وبوستات المعايدة دي يا جماعة يعني ان شاء الله تتقال في حلقة انجي لان حلقة انجي هتبقى هيتقال فيها المعايدات بتاعتكم اللي انتو عايزين توصلوها لكريم فانا مش هقرى معايدات لان المعايدات دي خليها لكريم خليها في استوري في حلقة اه انجي اه تقولوها في حلقة اه انجي هقرى البوستس بقى لي عن الذكريات مجموية كريم كامل بتقول كل سلام وانت طيب يا كيمو باروك الماس هابي بيرس داي تو يو كيمو دي معايدات انجي دياب امي حبيبتي اكيد منورة الدنيا كلها معلش مش سماعيك عشان رجع في الطريق شوية ويكون في البيت وكل سنة وكيم وطيب وبالف خير ككوية وبنفتخر واللي مش عجبه اكيد ينتحر يعني ويريحنا حبيبتي قلبي انوش توصلي بالف سلامة يا امر ومنتظرينك ومنتظرين لحلقة بتاعتك وفاء سايبة إيمي زيك منورة كل سنة وكريم والكاكوية كلهم بخير وطيبين مرسية وفاء إسلامي مجنون كريم كامل إيمي وحشتيني أمر ومنورة الرجي حبيبة قلب إسلامي لانت وحشتيني أكتر ونورك انت أمر أكيد الفراشة الشائية كل سنة وانت طيب يا كيم وعقبال ألف سنة ويا رب تكون سنة سعيدة عليك يا رب يا رب ان شاء الله بإذن الله تكون سنة سعيدة أحمد ريشة أحمد ريشي يعني اتمنى ان اكون قرط الاسم صح كل عام وانت اجمل الناس كل عام وانت بألف خير وسلامة يا كيمو يا تاج الليالي والأيام يا صاحب احلى وارق ابتسامة بحبك اوي يا كيمو احمد من ليبيا اهلا بيك يا احمد واهلا بكل اهل ليبيا واحنا كمان بنحب كريم اوي شهر ازاد مجدي هيا امي كل سنة وكيكو حبيب قلبي طيب والكاكاوية كلهم بألف خير ونفضل كده كلنا مع بعض على, على طول متجمعين على حب كيمو أكيد يا شهر زاد كل سنة وإحنا دايما متجمعين على حب كريم كامل وإحنا أصلا اتعرفنا على بعض واتجمعنا هنا كلنا على بيتج كريم كامل اتجمعنا على حب ودعم كريم كامل ساسم مجنونة مغربي حبيبة قلب وحشتني جدا أنا جيت happy first day لكيمو نسمى نسومة امي ازيك يا امر يا رب تكوني بخير حيبت تسلميذ يا رب كل سنة وكيمو كل سنة وانت طيب يا أحلى كيمو وعقبال مليون سنة نشوفك أنجح نجم عالمي يا رب يا رب بإذن الله يا نسمى وهو بدأ إن شاء الله يعني هو على الأول السلم إن شاء الله يكمله بألف خير شيري شوشو إمي مساء النور يا أمر من وراء حبيبتي يا شيري ده نورك أنت إمي روزي من وراء يا إمي ويلا عايزين نسمع أغاني أعيان الميلاد بالذات سونج تامر حبيبتي يا إمي أنا أصفة سونج تامر بتاعت الميلاد مش عندي مع الأسف الش اصل انا ناويه كل راديو شغ... يعني كل طول الحلقه بتاعتي هشغل اغاني كريم اللي هي اللي غناها في الاكاديمي والاغاني الجديدة بتاعته بما ان ان انا النهارده هنتكلم عن ذكرياتنا مع كريم كامل فالنهاردة كل اغاني الرادي... كل اغاني السوري الحلقه بتاعتي هتبقى لكريم بس مش هشغل اغاني حد تاني أ... بس حابه قلبي من عيوننا شغال يعني هقول لانجت شغاله هي اللي قالت زعلي وفاء ثابت اكتر فيديو بحبه الكيمو هو وونسما وكريما في ست ستارز اكيد كان فيديو جامد جدا وكيمو كالعادة ضحكته المنوره كده الملعله لما بيكونوا خصوصا مع اصحابه والناس اللي بيحبوهم بيبقى في مود حلوة قوي كلنا بنحب نشوفه عليه بارك الماس الساري وبتمنى يا رب انه يكون سمعنا ويكون بيحتفل معانا لولو تامر كل سنة وانت طيب يا كيمو يا روح قلبي يا عمري الله يهنيك ويسعدك يا قلبي وتحقق كل اللي تتمنى ان شاء الله يا رب ان شاء الله بإذن الله يا لولو صولا مسائل الخير على أحلى وأجملك كوية منورة يا امي حبيبة قلبة تسلميلي وكل سنة وانت طيب يا أطيب وأرقي كريم يا رب دي كل اللي بتتمنى يتحقق لك يأغلق إنسان في الوجود شيري شو شو هابي كيرس داي كيمو يا رب سنة سعيدة عليك وتحقق كل ال... كل أحلامك يا رب يا شيري بإذن الله نور الهدى نورا يا إمي الله يعطيك العفو يا أمر اسلامي لحبيبتي أحمد ريشي أنا أكتر موقف بحب أغاني كيمو إيه رأيك ايه رأيك ايه رأيك وبحبك قوي يا كريم ريم ريم ريم ريم, ريم ريم ريم دي من احلى ذكريات كريم اللي انا بحبها اوي وحشني اوي بحبك يا كيم واحمد من ليبيا انا ذكريات يا جماعة مع كريم من اول لحظة شفته فيها وممكن قلت النقطة دي قبل كده بس انا بحب قولها كتير يعني بفتخر بها يعني ان انا اول طبعا اول لحظة شفت فيها كريم لما شفته في, في الريبروتاج بتاعه يعني اللي هو اول ما شفت الربورتاج تنحت يعني بصراحة ربنا يعني تنحت تتنيحة جمزة جدا اللي هو مين ده يا جماعة يعني وبصراحة من اول لحظة حسيت ان هو اصلا اكبر من البرنامج يعني حد جاي من هوليوود ومثل في هوليوود وهو اصلا شكله كده حاجة ما حصلتش ومش هتحصل يعني فالربورتاج بتاعه واحده كان بيتكلم يعني كان ضينطق كان حلو جدا هو انا اساسا اول رياكشن ليه ايه ده يا جماعة من ده جاي منين يعني ده جاي يعمل في ستار اكاديمي اصلا هو اكبر من ستار اكاديمي وبعد كده طبعا يعني حبي ليه بقى ابتدى يتزايد من خلال بقى مواقفه وتصرفاته في الاكاديمي وروحه الحلوة وان هو انسان عفوي انا يعني انا شخصيتي بحب الناس العفوية يعني يعني بيكونوا قريبين قوي لقلبي فكيمو, فكيمو كان حد عفوي جدا حد طيوب لذيذ مع صحابه يعني لما بيكون مع الناس اللي بيحبهم ويعيش معهم جو كده حلو بيبقى سمود جامد جدا لما بيدحك بيدحك قوي يعني لما بيعمل مواقف كده من قلبه بيدحك بيدحك بجد فحد الصراحة مالوش حل يعني ربنا يحميه طب ما نعمل كده او قبل ما اعمل الرفريش هنروح نسمع دنيا الغرام للناس اللي لسه ما سمعتهاش معيني اشك ان يكون حد ما سمعهاش لغاية دلوقتي بس هنروح نسمع مع بعض السنجل التانية الجديدة لكريم كامل دنيا الغرام سنجل حلوة قوي قوي قوي قوي تعال نروح نسمعها ونرجع تاني مع ذكرياتنا مع كريم كامل على مدار سنة كاملة صبري ونصيبي حسيت فينك قدر النهاردة عرف انك فعلا حبيبي من بين كل البشر النهاردة عرف اخرت صبري ونصيبي حسيت فينك قدر olen tullut, شفوني أخدوني ودوبوني من غير كلام ندوني ورموني في الغراب والدني حبيبي بتحلو في عيوني حتى وانت معنا باشتقني في الغراب يعني ما قدرش اقول غير الله عليك يا كريم بجد ربنا يحميك هرجع على البيتجي تاني واشوف البوستس بتاعت الناس وذكرياتهم مع كريم كامل حبيبي الناس بشكل عام وحبيبي انا بشكل خاص اه دون, دون دون دون دون نحن نزل تحت شوية هديل الغلاب السلام عليكم منورة يا امي وحلقة جميلة ان شاء الله ونستكمل على الاحتفال عايزة اقول ان الحلقة بالليل بتاعت عمر كانت ما شاء الله جميلة قوي وكلنا كنا مبسوطين جدا وربنا يوفقكم كلكم يا حلوين وكل سنة